وحدك انت يلي لو ف ا ر ك تاندم وحدك انت يلي دربي بدونه اظلم يا حبيبي ا ل ف ر ق ة صعبه وانا مو قدها تارق وياك جنت اول العالم بدونك ارجع لورا ي بحضك انت شفت حنيه أ ب و ي ا وخوف امي ب ح ظ ك أ ن ت ذكته هذا قلبي البيت مغرم لوحدك انت ا لغيرك هاني عيوني تحرم انا ما اقدر بدونك ص ع ب ة اتنفس تاره وياك حسيت ب س ع ا د ة مريت حبك اخسرك حظك انت أبويا بحظك انت شفت حنيه أ ب و ي ا وخاف ام بحظك انت شلون اقدر يوم صوتك ماسمعك دون ك ا ن ي تشوف وسط عيوني دمعه منين اقدر غيرك ع ش ا ق وياه ا ل ل يعوضك منه ي ل غ ر ا م ك احلى لحظه ا وحلمي ب ح ظ ا ن ك ح ل و ب ح ظ ن ك انت شفت حنيه أ ب و ي ا وخوف أ م ي ب ح ظ ن ك انت 「お حدك انت انت انت ي ل ل ي لو ف ا ر ت اندم اندم